واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الذين أنعم الله عليهم من النبين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا معناه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجت إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا